واعز جنده وهزم الاحزاب وحده وهزم الاحزاب وحده وهزم السحره وحده وهزم السحره وحده لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين وله كره الكافرون بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك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 من كل مرضٍ في الأرحام ومن كل سدَّةٍ وتلِيٍ وورمٍ في الأرحام ومن كل سدَّةٍ وتلِيٍ وورمٍ في الأرحام بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ساكنٍ في الأرحام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 أسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منها رغداً حيث شئت ما، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وإذ قتلتوا نفساً وإذ قتلتوا فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون واتبعونا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبيس ما شرّو به أنفسهم لو كانوا يعلمون ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبعلنا إنك أنت التواب الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم الرفث إلى نساءكم النرب أسلكم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 ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل وَيُهْلِكَ الحرف والنسل ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد ويسألونك عن المحيض قل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى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 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مساكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم مساكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن شئتم فاتوا حرفكم شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن في ارحامهن في, أرحامهن في أرحامهن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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لا يقيما حدود الله ولا يحل لكم أَنْ تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان تخافوا ان لا ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء ففترن اجلهن فلا تعذلوهن فلا تعذلوهن ان ينكحن أزواجهن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 وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف والتق الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير واللذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء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 إنك سميع الدعاء، قال ربي لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بإحياء، أن الله يبشرك بإحياء. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله فان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر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 إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون واعتصموا بحبل الله جميعه ولا تفرقوا وذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والارحام والارحام وَاتَّقُ الله الذي تساءلون بِهِ والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترفن النساء كرها ولا تعذلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف واعاشروهم بالمعروف وعاشروهم بالمعروف فان كرهتموه فان كرهتموه فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإن كرهتموهن فعس أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرة ومين يقت المؤمن ومين يقت المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض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 ام اشتملت عليه أرحام الانثين ام امشتملت عليه 아رحام الانثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 وقال الملأ من قوم ثرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وادركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم قال سنقتل أبناءهم سنقتل أبناءهم سنقتل أبناءهم, سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ هُوَ الذي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِهِ وَاحِدَةً وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا, ليسكن إليها فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا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 ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم والذين امنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولائك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ثَمَالَبِسَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشّرناها فضحكت فبشّرناها فبشّرناها فبشّرناها, فبشرناها بإسحاق وموارئ إسحاق وعقب قالت ياويلة أأولد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله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 وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ولقد أرسلنا رسلا من قبرك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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ومن ذرية ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء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 قال ومن يقنط من رَبِّهِ ربه إلا الضالون لا تمدّن عينيك لا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم وخفّض جناحك للمؤمنين والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنون وحفدا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افبل باطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 انها بعدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقا ا انها بعدو لك ولزوجك فلا يخرجاكما من الجنه فتشقا واهبنا له اسحاق ويعقوبنا فله وكلنا جعلنا صالحين وزكريا ابن داربّه ربّ لا تذرني فردا وَأَنْتَ خير الوارثين رَبّ لا تذرني فردا وَأَنْتَ خيرُ الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا له يحيى ووَهَبْنَا له يحيى واصلحنا له زوجة واصلحنا له زوجة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 ونقر في الأرحام ما نشاء وَنُقِرُّ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيٌّ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وتدرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد وقالت امراه فرعون قرة عين اللي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون قال ربي إني قتلت منهم نفسا إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون فأخافوا أي يقتلون، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، حملته أمه، حملته أمه وهن على وهن، حملته أمه وهن على وهن، حملته أمه وهنا على وهن على وهنيه وفصله في عامين. انشكر لي ولوالديك إلي المصير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام, ما في الأرحام وما تدري نفسنا فا تكسب غداه وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك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 قل يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا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 وجعل ذريتهم الباقين، وجعل ذريتهم الباقين، فأرادوا به كيدا، فجعل وَقَالَ الأسفارين، وقال إني ذاهب إلى ربي ساهدين، ربها بلي من الصالحين، ربها بلي من الصالحين ربها من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم واذكر عدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد هذا مغتسل بارد وشراب وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِلْأَلْبَابِ خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَآحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وأنزل لكم من الأنعام ثلانتأزوجين يخلقكم في بطون أممهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون أممهاتكم يخلقكم في بطون أممهاتكم خلقا من بعد خلق في غلما ثلاث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 هو أعلم بكم إذ أن شأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنّة بطون فلا تزكوا أنفسكم.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 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْرَ فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا حسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا من أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات سائحتين ثيبات وأبكارا ثيبات وأبكارا وأبكارا وأبكارا, وأبكارا, وأبكارا ألم يكن طفة من مرينة، ثم كان علقا، فخلق, فخلق فسوى، فخلق فسوى، فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنُعْمَى الْقَادِرُونَ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وخلقناكم أزواجًا وجعل الليل لباسًا وجعل الليل لباسًا وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت زوجت زوجت, زوجت وإذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت فَالْيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ وَالْلَّيْلِ إِذَا يَوْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى فَلَمَّا الْتَقُوا قَالَا موسى, قال مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان الله لا يصلح عمل المفسدين واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وقلبو صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألقِ ما في يمينك تلقَف ما صنعو ما صنعو تلقَف ما صنعو إنما صنعو كيد ساحر إنما صنعو كيد ساحر إنما صنعو كيد, كيد, كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعو كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتا ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال رب لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة, وحلو العقدة, وحلو العقدة, وحلو العقدة, وحلو العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة, العقدة من لساني يفقه قولي أو يقف الذي بيده عقدة مكاح عقدة مكاح عقدة مكاح عقدة مكاح عقده نکاح وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر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 وتخرجون فرقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي يأتكم أسرة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمن ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عن تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شَطْرَ المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد وإنه للحق من ربك ومن الله بغافل عن تعملون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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقتلوهم حيث ثقفتوهم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم وأخرجوهم, وأخرجوهم, وأخرجوهم, وأخرجوهم, وأخرجوهم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 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم خرجوا من ديارهم؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت؟ فقال لهم اللهموت ثم أحيأهم إن الله له فضل على الناس.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 ادخلو عليهم الباب ادخلو عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون فاذا دخلتموه فانكم غالبون فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها ابدا اننا لن ندخلها ابدا لن ندخلها ابدا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى أفر بيننا وبين القوم الفاسقين أخرج أنفسكم أخرج أن أخرج أن فسك أخرجأَ أخرج أخرج أخرج اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون قال فانهض منها قال فانهض منها قال فانهض منها قال فانهض منها فانهض منها فانهض منها فانهض منها فانهض منها قال فانهض منها قال فهبط منها فما يكون لك أنت تكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين فخرج إنك من الصاغرين إنك من الصاغرين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 لمن تبعك منهم لأم لأ أن جهنم منكم أجمعين قال فيها تحيون وفيها تموتون قال فيها تحيون وفيها تموتون وَمِنْهَا تخرجون وَمِنْهَا تخرجون وَمِنْهَا تخرجون ومنها تخرجون, ومنها تخرجون ومنها تخرجون ومنها تخرجون تخرجون تخرجون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا والذي خبث لا يخرج الا نكدا والذي خبث لا يخرج الا نكدا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 أخرجهم من قريتكم، أخرجهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا أو مدخل. لو اللوا إليه وهم يجمعون. لو اللوا وهم يجمعون. إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَأَقُولُنَ اللَّهُ فَسَأَقُولُنَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَا نُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا لَا نُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لا نهلكن الظالمين قال فخرج منها قال فاخرج مِنْهَا فخرج رَجِيم فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فخرج منها فإنك رجيم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 فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج قال فخرج مِنْهَا قال فخرج منها, مِنْهَا فإنك رجيم. قال فخرج منها، فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، يخرج من بطونها. والله أخرجكم،, والله أخرجكم من بطون أمماتكم.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 ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم وَمِنْهَا نخرجكم وَمِنْهَا نخرجكم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تارة أخرى. كلما أراد أن يخرج منها من غم من أعيده فيها وذوق عذاب الحريق وذوق عذاب الحريق.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 قالوا ربنا ولبت علينا شقّتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها أخرجنا منها, أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فأخرجناهم فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم فأخرجناهم فأخرجناهم من جنات وعيون قالوا إن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين لتكونن من المخرجين لا تكونن من المخرجين من المخرجين من المخرجين من المخرجين ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع إليهم ارجع, اليهم ارجع اليهم بجنود لا قبالهن بها ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتِنَّهُم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلَّه ولنخرجنهم منها أذلَّه ولنخرجنهم منها أذلَّه ولا نخرجنَّهُم ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولا نخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهم صاغرون. وهم صاغرون. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قال يا موسى إن الملائة تمرن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 تخرج منها فخرج منها فخرج منها خائفا يترقب خائفا يترقب قال ربنا نجنا من القوم الظالمين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعاة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون تخرجون تخرجون, تخرجون وهم يصطرفون فيها وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا, ربنا أخرجنا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 قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل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 ذالك يوم الخروج ذلك يوم الخروج فاخرجنا من كان فيها فاخرجنا من كان فيها فاخرجنا من كان فيها فاخرجنا من كان فيها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فثر فثر فَتَرُّوا إِلَى اللَّهِ فَتَرُّوا فَتَرُّوا فَتَرُّوا إِلَى اللَّهِ فَتَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَالشَّيْطَانُ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ, يخرجون, يخرجون مِنْ الْأَجْدَاثِ يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر. يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. يخرج منه يخرج منه يخرج منه ما يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. والذي أخرج الذين كفروا والذي أخرج الذين كفروا.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 وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَأَفِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ وَقَدْ فَأَفِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يُخرِّبون بُيُوتَهُم بأيَّديهم وأيَّدِ المُؤْمِنِينَ فاعتبروا ياءَ للأبصار يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل لا يخرجن الأعز منها الأذل لا يخرجن الأعز منها الأذل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 قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائ إلا فرارا فلم يزدهم دعائ إلا فرارا فلم يزدهم دعائ إلا فرارا إلا فرارا فلم دعائي إلا فرارا, إلا فرارا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ويخرجكم اخراجا ويخرجكم اخراجا ويخرجكم اخراجا, ويخرجكم إخراجا. اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت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 يخرج من بين الصلب، يخرج من بين الصلب والترائب, والترائب، والترائب، والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها.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 اللهم اخرجهم من الارحام وسائر الجسد وسائر الجسد اللهم اخرجهم من الارحام اللهم اخرجهم من الارحام وسائر الجسد بعزتك وقوتك وقدرتك اللهم هب لها من لدنك غلاما زكيا اللهم هب لها من لدنك غلاما رضيا هب لها ذرية قريبة هب لهم ذرية قريبة إنك سميع الدعاء اللهم قر نفسها اللهم قر نفسها وعينها ببنين وبنات ببنين وبنات واشفها أنت الشافي اللهم أصلح لزوجها اللهم أصلح لزوجها